خُشعَنْ أَبَ صَارُهُمْ يَخْرجونَ مِنَ الأأَجافِكَ أََّهُم جَرَادُم مُ تَشِر محُْطَعينَ إلَ الدَّ يَقولُول الْكَافِرونَ هذاَا يَْم عَسِر كَذَّبَتْ قَلَُم قَوْم نُوحِم فَكَذذَّبُوا عَبدَناَا وَقالَاوا مَجَونُ وَزْدُجرِر فَدَعَ رَبَّهُ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 نوط نجيناهم بسحر نعمه من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوا جوعاً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 وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسَطَّرٌ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ